وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا Aulaihka lhom athabun min rjizin alim ويرä الذina ootu العilma الذي أنزil إليk min robbik هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد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 بل للذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ أَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفَةً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 وألا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالح إني بما تعملون بصير وليس ليمان الريحة دوها شهر ورواحها شهر وأسل له عين القطر وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِفْمَرَبِّهِ وَمَن يَزِقْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٌ وَجِفَانٌ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّوَاسِيَاتِ اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتها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 كلوا من رزق ربكم وشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسل الله عليهم سيل العرم وبدل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ قُولِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ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 كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ولو lautaa, että he eivät ole mukana, he eivät ole mukana, he eivät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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَانَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُنَّ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَهُ وَأُولَادَهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي بَسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ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 وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وَأَنَا أَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا إفك مفترا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا kaffarulilla, haapilla, maagia, illa sihum mubin. Voi maa, وَمَا hum min min min min وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةَ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ Maa bi-sahibikum min jinnah In huo illa nathirun lakum Bain yedi عذاbin shadeed Qul maa säältukum min äjri Fahoo lakum In äjri illa ala allah Wahoo ala kulli şeyin shaheed